بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود اتلى اصحاب الاخدود ان النار ذات الوقود اذ هم عليها قعدوا 117. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شمود 118. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد 119. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد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 لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ إِنَّ بَقِيَّةَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ 119. فعال لما يريد 110. هل أتاك حديث الجنود 111. فرعون وثمود 112. بل الذين كفروا في تكذيب 113. والله من ورائهم محيط 114. بل هو قرآن مجيد 115. في لوح محيط That's it.